سبعة، استمع إلى الأسئلة ثم اكتبها مستعيناً بالكلمات ما بين القوسين كما في المثالين هل أنت طالب تركي أم سوري؟ هل أنت طالبة قبرسية أم كويتية؟ هل هو معلم ماليزي أم ياباني؟ هل هو طبيب آذربيجاني أم قطري؟ هل أنت مدير مصري أم لبناني؟ هل هو طالب تركي أم عراقي؟